ف أ م ا من ثقلت موازينه فهو في عيشه ر ا ض ي ة و أ م ا من خ ف ت موازينه ف أ م ه ه ا و ي ة وما أ د ر ي ك ما هي نار ح ا م ي ة الهك التكاثر